يا ايها الذين امنوا قاطعوا الذين ينونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ مُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ نَوْرَةً أَوْ نَوْرَتَيْنِ فَمَا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا تَبَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ شَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قَوْلَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ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 كنت <تصفيق> و